بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا ان ما تعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرقت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ نُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ آخَرِينَ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّنِيٍّ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَلَارٍ مَّكِينٍ فجعلناه في قرار مكين لا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر واليوم اذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا نحيا او وامواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ பலிபூ பல கோ இல்லிங் தலி சுவாப لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ آذا يَوْمَ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوهَا مِن أَمَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ